وعلى إني على الظالمين وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعض قال رحمه الله تعالى باب ما أدى وحيقين باب آي في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كثير سيسي وبيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عمر العاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوى شاكيا من حرم صليا فقال جو صواب حياته وكاو صوت الدمجيب سنية حلاء صامة بن زيد وعليه دشسن وحاعد صوب ومره بدريا وما شاء قار ونسبه وملاذي بحرين كتالي امر خاص حويان قرروا يورجم عليه قد توشح واستومريو هيلاتي بهم مرلا صوف صلا بهم مرخاص حويان تركيه وبه حديث وينصور نسغا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد ابن المبارك قال حدثنا عتاب بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس قالوا الله دخلت وانقل على رسولنا قبل صلى الله عليه وسلم بانقل دخلت ونقل على رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم في مرضي حنون كيسي الذي حنقصت فيه اللقوة الصيفية دحديثة وعلى رئيس المزحيس عصابة مرأة أيضا مع عمالات صفراء ومرخاص حاويان برأة فصلمت عليه وانسلامي فقالوا الحرياء فضل فضلوا قلت مرخاصة وحامر لبكك واجيبي يا رسول الله رسولك إلهي قال وحوري اشدد كؤة كيب بهذه الحصابة خررتم يضع كؤة كيبه عرأت في مضحيدة قال وحوري ففعلت سيبع سميه ثم قعدوا فريستي فوضع مرقى سودجي كفه وكفكيسي على منكبه كربكيه ثم قال مرقى ساوه ثم قامه السابديه وفداقل في المسيب مساك وقال وفي الحديث وحقصهم قصة قصة قصة, قصة, قصة, قصة. حديث وحصوره الإمام أبو يعلى في مسنده طبران في معجن الكريل وفي معجن الأوسط وكذلك الإمام الهيثم في مجمع الزوائد حتى ومركه وكذلك ابن الكثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وعلى لا حديثا حديثين سند كيس وحرا بعضيا فسوان رجال سيسو ورثقات إلا منك اللّه قانم ويانه عباد المصليم على خطاف منك اللّه قان الحلي أو يعلق يدي سليراه من كاس مرقس حويام بويا ابو حويام من كاس أيالا سوير هي إبن حبان رحمه تعالى يغلك في علمه كثير رحمه الله تعالى البداية والنهاية والحليه في اسماده ومتنه غرامه شديدة سند فيه سيمتني سوحكوس ولا غير رحمه الله تعالى حديث إنتا أربع حدث أبو وح ضلي له كذبة على كفه وضع على كفه على من كبي مرطلجها هلا اليوم كف يس يقول بمعنى نبوي صلى الله عليه وسلم وهو كل عسكري مرق <تصفيق> اتكائي <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول كري عصمتير سيسي أم عسكر أو رساو الصعداء كفه على من بمعنى وحويان وعسكري كريته باب ما جاو حي في باب اي في اهل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كانكيسا وبه قال حدثنا محمد بن بشار بن بندار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن سعد بن ابراهيم عن ابن ويل و الكعب بن عبد الله بن كعب بن البليله كعب عبد الله و عبد الله بن كعب مالك عن ابن ويل أول كعب المال والسمنار. وذكر حليل عمل عيسى عبد الله عن نبيه أبيه أبيه عبد الله يا ونباتنا. آه. وياهي قال ودليل مركب. أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان وحرا يلعب كل لفة. الصابيع فريسة ثلاثة صدح در. قال ابو عيسى وحولي روى غيره من حلم النشر بصوري لهذا الحديث قال ابو عيسى وحولي يلعب صادعه وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة الحديثة سوا صحيح لكن الشاد نبا خصوى الشاد نبا لنا نعك قصبا طا وحاوية روايك كراطن يتصدح يا صدق هذا المدرس هذا صدق لا فرض وحق عليه أي ولا يفلح في دراسة ورهاي اسمه يجلس ورهاي فدرس وصدق جلي مدي وصدق جرب أي ولا يفلح إذا مدي وصدق جرب ولا يفلح في دري دراسي وغرابة شديدة وشادوية شهر. وشادوية لكن وإلا إذا سير وياتكلا أم أيدهم وحوي ما ومثلا فليس صدح باك انما يقول ليس صلى الله عليه وسلم لكن تصضح دمك تصضح لله في الى هي هالكاس الشهادين الخيون هسه وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان الموصلي قال حدثنا حماد بن سلامة عن فاضل البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال هو كان النبي الذي هو صلى الله عليه وسلم إذا أكل مرخوطنا ضعام رغاشن لعطوا الافلاف الجلال السابعة والثلاثة صد حديث صفرات حديث كيسا وصيحنا ومسلم صور في صيحه ترمني في جامعه أبو دعوت في سننه أحمد في مسنده وحديث صحيحه وفيه قال حدثنا حسين علي عليم يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يا قوم الحضرمي قال حدثنا شبط محجاجي عن سفيان الثوري عن علي من أغمر عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال وحوري قال لمن لك وحوري صلى الله عليه وسلم أما أنا عنكم يا فلا أكل بعلي متكى أنا لك أدقي لا يسمى حديث الباطل لك صلى الله عليه باطل كي كوري كي تشوري وحديث ما لا أقول بطلية تضوى aya noqso samaranay amma ana aragunya falaa la sheegayo adiga oo deqaleesanada u leena waxaanu dhigta takabbur iyo انظروا هذا ما جاء صحيح وبي قال حدثنا هارون بن الحمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عروة عن ابن ويد بن عبد الله عن ابن ويد عن بن مالك عن ابيي قال وحور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وكير عن ابيي سبع ثلاث شدحديث سفرات ويلعبون النوم ليلا فجر النبي صلى الله عليه وسلم اختاره حروفا توليشي يا اختاره حروفا توليشي ايه ضع اه بس بسيك وحلوقا رحي واي واقص على ماك تاخده كل عام واقص على وحول وبيق قال حدث حديث صوره من في صحيح كذلك وحصور رميء الامام ابو الضعوب في سننه مصور رميء رحمه الله تعالى الدار في سنانه احنا في مسمده وبه قال حدثنا أحمد بن حاوي وكذلك صور الحديث في الإمام أبو داود أمام أحمد له صورنا حلقة لقاب الشيطة يسألنا صورنا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أحمد بن مليح قال حدثنا فضل بن الدكين في يبي سبحانه أبو النعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال بالحوري صميته أنا سمي المالك وما ليقول سوى لي. أو تيار رسول الله إذا الله يعني صلى الله عليه وسلم بثور التمر رأيت مرقس أن أرقية كل صغار يوالحارف نبغنا مقعين أو كوضة من الجود زاجد قيد مقعين وديا يا مقعين كليا أو كوضة مرقس آه وإذ كسعنا الحديث وحدي صحيح حيصان المصري يا بي يا يا غير فأصور همي بل كسعاها الضحر ضعوا ما جاوحيكي من ببيع في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عن جاودي ما انت بي بي قال حدثنا محمد ابن المثنى العنزي كيدي سبحانه يا أو موسى صح ومحمد بن بشار بن قال حدثنا محمد بن جعفر لقف كيس غندر وايه قال حدثنا شغلة محجاج العتكي عن أبي إسحاق هو مدلس وسفير هذا قال وحوري سمعت عبد الرحمن بن يزيد مغري يحدث عن الأسود بن يزيد سوكشة كينيا عن عائشة أنها قال حيث العائشة ما شبع كمثل بما محمد اللي محاد أكيس من شعيري عند جراله يدي اليومين لهم المتتابعين صلى الله عليه وسلم رسول الله رسولك لقضي صلى الله عليه وسلم وبيقال حديثك سوى صيح مسلم صوره في صيحه ابي ابن ماجه صلى الله عليه وسلم كي سيأترمد في جامعه الامام ابو بخاري رحمه الله تعالى لفتيسة بطريقة نقرأ صورة حديثك مسلم وحمد في مسنده أيها بصورة من رحمه الله تعالى الامراء في الصورة يأثر من في الصورة ورحمه من وايا كلهم بألفاظ المتقاربة واليات الألفاظ وهذا ما شبع رسول الله ذا ما شبع آل محمد من أحد آل كيسو كمن تبع سل الله عليه وسلم من خبز الشعير عند رده هذا عند رده يومين لمن ما المض متتابعين ويسرع رأسا حتى قبض رسوله إلى لقائس الله عليه وسلم ودته وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا يحيى بن ابي قير قال حدثنا حريج بن عثمان عن صلى بن عامر قال فمن سميت ابو امامه الباجلي مليعث ومحي يا اي امامه الباهري. سدي بن عدلان لا سويه يقول سقول ما كان يفضل ما كان ما حي يفضلك كهره على اهل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كورديسا اهل تدغر خبز شعيري هذا عندو لا سديا كاينه حري جري بمعنى يقمه ديقجن ما حي كهري وبيق حديثه رحمه الله تعالى في جامعه أحمد في مسنده ابن في الطبقات وبقال عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت يزيد عن هلال بن خباب عن اكرمه تعالى عبد الله رضي الله تعالى عنه السقم لهلال بن خباب كان صدوقا تغير بآخر عمره كما قال ابن حجر عقلاني في تغريب التهذيب ويقال وحي عن العباس قال وحي كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتك بريوها الليالي يحملنا المتتابعة وإسرائيل رعسا باوي يمسو بغلالا هو إسرائيو وأهلو إهم كسبة لا يجدون عشان عشان ميره لدريم وكان أصدر خفزهم عند رضا روح ضبا بمي خفز الشاعيري عند رضا هذا لكثم أيو ماشا عطب حديثة حديث صحيح اللي غيره اللي ونفرع. ولماذا حديثه مع تلميذي في داويق انه ما جاهني صور احمد في المستدير والمساعد في الطبقات احمد سوى الله وطر يكو صور لي اا برضو حديث الرجال في الجاشي وطن وهو المرقى سبحانه السقف والرجال الشايخين إلا هلال بن الخباب مثلو يقنوي هلال بن الخباب من حجر العسكري رحمه الله تعالى صدوق وربما تغير باخر عمره عمره سوقت مدونه وئس بدلو سير ذاتي ورفع حديثه صحيح لغيره وياك كساه دبل وبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداروي قال حدثنا عوضيد الله بن عبد المجيد الحلفي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن النار قال حدثنا أبو حازم صرابه بن الديلار وليده ابو حازم سلامتا ببناظ رجاح عيسى المسادي الساعدي أنه قيل قل الله حلبي لي. اكل رسول الله, الله عليه وسلم والسلام اكفر صلاة ااكل ويهي عقص همزى بضع قدر الله استفامه سؤاله ااكل مو عري رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية اللهم سعان عن جيدة وصافكة يعني الحوارة تل هذه الاسافية الحواد وتفصيل للنقي وهي نقيده اي تفسره فقال كان وحي ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راى ما مره على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصافية. الله, عليه وسلم لقى الله عز وجل الله وإله الله فقيل الله حلويري حذ كاربا لكم مرسوا من مراخلهم وحاولا اللهم سعال شعندوهم على, على عهد رسول الله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحر ما كان لنا مراخلهم ماذا شعندوهم ضمئنا لأمانا لهم كيف كنتم تصنعون بالشعيد و هذا سيبه قالوا شر كلنا وحنا إن نفخو قوى أفوفنا فيطيروا دولا من حديث ما طاروا حي دولا ثم نعديهم اتصال ما يسقون سبله حديث واحد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أي صورة لكن لفظي البخاري والحواري كده هي لفظي يعني لفظي بحروحي حنا ننفخو فيطير ما طاره آه. وما بقي تريناه فأكلناه وحي صاهرنا وانو طيسن جلي مرقى سانو جلي. وما بقي تريناه اللهم سعان وما بقي تريناه فأكلنا وحولي وحاولي وحالو وحي صاهرنا وحي صاهرنا من فاسكير قيسنون بيئي وحي بي قيسن وما نسعويني كذلك التلمذي في كتاب يزوت في صوراني إمام مماجه إيوه كذلك أحاويان قال إمام أحمد يغيرك المساعد ويصورانين حديث الذي يتوقع الصحيح هو إيوه ويبخار ويصورانين شجره ويجرده حدثنا محمد مشار بندار قال حدثنا معادل هشام قال حدثنا عبيه إنشام كل ينتيش عن يونس معبد الأعلى عن متات المدعامة عن أنس الملك قال وحيري ما أكل النبي الله ما بو عرم صلى الله عليه وسلم على سوان الميص ود العرم ولا في سكرجة سكرجة فولة بالعرم ولا خضي الله الله ومن الدبين مراقق العجي يا حال صحيح الجلعي قالوا الحوني فقوس اللي قتاتا وحمق فعلى ما كانوا يأكلونه وهذا محظم من الجلعين قالوا ومحيكو دو العرج للمعنى فعلى ما كانوا يصمح ترخيلوا بأن الحوال الذين أولوا سواقوا بسانية مع فعلى ما لا أن يتعلم ذلك فعلى ما يأكل كانوا يأكلون أبداً ما حيكدوا الحلو الجريم قالوا وحبنا على هذه الصفر صفرون اليابا حديثك أبداً لتخليل شيء سادين وشعبنا إمام بخار رحمه الله تعالى هو في صحيح في في جامعه غيرك وكذلك يستغوى حسن المترمذي لي وكذلك لبطر يقاله في صور رحمي طريق اوثير وحسن غريب طريقه لواهده وثير حسن صحيح وغريب لوه طريقه ما بقى من مما جه بصور هاي وكذلك اذا جاء لو طريقه بصور هاي اذا حبا وحده الى واحد ذاتي بصور هاي على كل حال حديثه صحيح لكن هل غبي وحاولوا الى اشيقه الفادر سواء خطوامي سكرجل هو حال لها yada la marfa suxaw iyo wa inagu xayiray saxamada oo naqaano khaasatan inta la marfa haddaba ayaan ka hadlaynaa wana saxamada yeyan ee ma taqaan waxa wariyay leey soo ma marka saxamada si yeyan baa loo yaqaan ama ama marayda tan dib u oo tamaas ila bartug waxa weyn sidoo warshadaha iyo wax soo saariga hawlaha shibadrisoo goobyo abdi ca luqawiyadu bal ilaaha marka een sukurgu dadu markaa wasidaas waxa xammada ama xeerada مهرج على salaayaa ma salaana على gala salaaya ma laga salaayo waxa amaray way timaanad raahad dimaartiin laakiin midii fi baadh ahwal bas portu de guriya waxa u yeylamada ee xawliga guriyaha miis bay yala iyada asoo kursi miiska iyada asoo kursi ila ولكن بنيك قولت انت لا ميدنا كم ميد ومر لا ترد كده وحافظها فرايح لا من مر قاص وقل و و و مراهده است سهود دي و صدحليس اطالب في لو هتن ده غير كده فيها مالك حاسس على كل حال مرقم ميس بس كي ألو ميس كله عشان ها حق عارق كوا تعلو حقه عن الثقة اللي قديلا جاوا ولا صان كلو ولا عشر ضمائر راحين ما إيش المرق ما في لو الدار يموتلك لكن طي يروح حلاص أسبوع طوفان قدي هلا بس أنا قص يقول انه في القرار لنموت وان قصه او قال حدثنا احمد بن مريع عن عباد عن عباد مع عباد المهلبي عن مجالب المسعيد وضعيه من قص مجالب المصعيد، عن الشعبي من عيس محلي ده الشعبي من عيس محلي مجلس. عامر بن الشرحيل عن مصروق بن جادي قال يجلوني دخلت واندري على عائشة فجادي لي بعض معامل راشد بيوية وقال من خساو حيثني ما اشبعوا من معامل فاشا ما اشبعوا كما ترقوا من معامل وحراشنة وفاشا انظروا ان الابكي ان انا ايو الا مجد في الا هذيك الابكيت وان ايوية الا هذيك الابكيتو Wa اولي ايه قاروحر قلتوحا ان لما محيخد عزيه قاروحا يتري اذكروا ايه حصوصا ايه الحالة حالة دي اللتي حالة دعصة فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكو كغتك اذيه اذيه والله ما اقول ارته من خلز يمحن ديره يواللح من في يومين همان حديثها أرضى في سنادي وحكد لبجانب سعي وهو بعيف لحجر عسبلاني رحمه الله تعالى عليا في تغريب التهديد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره بس يحلو أقبل عمره ليس آخر ليس ويسكر أحداث حديثك الله كبير أصل بكل إياه في السياحين وأصل بكل إياه فرح حديثكم حلو قل إياه صحيح بسند أخرى أما في هذا السرد ومبعيفة انا عكاله مصروق من الاجدع مصروق والامام بالقدوة العربة لنا كيبي سحي أبو عائشة الوداعي شيخ مصروق حوء إسلامي ونضي على شبه كريم نبي قواندي صلى الله عليه وسلم تابعين أبو بكر الخبيب البغدادي رحمه الله تعالى وحليه مصروق حلو ربحي. صُرِقَ وهو صغير وَمَكَالَ كان لا خديس او يرو عيال خدي رسا مسروق لبسي وادام بقى لهل هي مسروق لبسي ادهي ادي دعله وهو اسلامي مدامو اسلامي او شنو هويان هو على رحمه الله تعالى تلك حديثين دعا سبحان الله رقمه السفير دخلت وحنو قالي على عائشة عليه بضعام راشن ديوية لي وقالوا بحيث لما اشمعه من معام راشنك مدرقه فاشا مدرقه انا بكين قوي لا اديك لما كنت ورؤيا قالوا بحيث قلت وحاني لما محضوية قالوا بحيث لأذكروا حصوصاني الحالة حالة دي التي حالة داسه فارق علي رسول الله وكيفته يساء سلم اديه يا دهير والله ما قد ارطير ما من الخبز عن دائرة يوالله من فيديك مرغتين لما دائرة في يومين حلم على لد إذا قلت حلم على لد لما دائرة وحلم على لديك الدواء تفتحون عليهم بحاول مليوني بحاول مليوني بحاول مليوني حيث ما يبقى بحاول مليوني يا لما حل لما لوجير هيده هي. هي. ما أنت لا ما أنت ملدي سحق يلا وايا عيّه وايا قرطوط خايله في تعالى لا كوا هذا ما تقدر تعلمه عيّه ما أي فرصة قف ما فتحت شغلة ما شاء الله هلا نريد لكم وقته شكله عيّه عيّه ايخ بصوا يا اخي صدح شو شو كده فارس بارد بس صدح دول شو لا ما اصلا ما بيستجي عبر الرديد كله لله سبحانه وتعالى اجر كله سيطاع طاعته الله هي الاولى او الاخرى وقال هذا قال حدثنا محمود غيلان قال محمود ابن غيلان قال حدثنا ابو داود من عطيالسي وجاش والله لقد صدق قالوا حدثنا الشوبط ابن من حجاج علي السابي قالوا شنو سدس عبد الرحمن بن يزيد بابقلي يحدث عن الاسد اليزيث وكالشاكيري وحديث يادئين يصبر اليوم على عائشة تقارب وحيث الماشر على رسول الله كبير الله عليه وسلم من الشعيري هذا وحاولي عجرينينا يوم يالله مال مدود تطادي رسول الله عسل حتى أقوم بذل الله قاضي ويقول كل العجر والله مجر للماني لكن هل مرمى لأ مجر على مجر ولا مرمى ربي صدح وإنه قول له هل مرمى على مجر أعوذ بالله وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو عمرو بفيصل الره قال حدثنا عبد الوارث وعبد السمند اللي عبد السعودي عبد الوارث بن عبد تغير قال الله على خوار مسود العلى ولا أكل خبز عجر ولا حرمر مرققا حتى ما سئل وانتي نبي صلى الله عليه وسلم حديثه انصامر لي باب ما جاء في كل باب في ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الخرصات تيسي خرصاته كرسارت هذه وكازي بالدرس بحاول الدرس اختصار واضح يا اقول لكم الدرا اه خرفان علينا ماشي سورة وريا لا لا غسوا دو رسولهم عفس سوغي شد على لهايا ذاك يطبات يقول لك كان صعب لا دو وحين قال حدثنا محمد بن سالم عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن الداربي قال وحي يحدثنا يحيى المحصم قال حدثنا سليمان بن البلال الشام عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي نعم الإيدام والخلق نعم وحن نعمل الإيدام والإيدام الخلق وخلقه نعم هذا مخصوص بالجرياء اللغة العربية نعم هذا مخصوص بالجرياء نعمل إيدام يا صاره مسؤولا نعمله المخصوص بالملحي والخلوقك أمان تحلو قني لي ومحي خلقك مرح مخصوص بالدولية نعمي بإثاثة نفسها ألمخصوص بالدمي أم ألمخصوص بالملحي قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في حديثه وحوري إن حديثك يا ولا ورحمي حديثك يا ولا ورحمي من حال نسان العسر البغدادي يعدلاني عبد الرحمن الدارمي لماذا نمتع ودور فهم يصمع استوى عبدالله من عبدالحال الدارم في حديثي وحليهي نعمل ايدامو الخلوم هكذا صحوه اسكو فاسري نعمل ايدامو او ال اودامو كان انا صمع الخلووية اودامو هي ايدامو ديو كالقرلية سيده نعمل ايدامو اما اودامو مدلي ايه مرخ اصحاويه كالقرلية بلان قصو انا وحاويه قال حدثنا قتيبة أبو سعيد كيدي سمحلي لها أبو رجاء ويا قال حدثنا أبو لحوس عن سماق حرب قال سمعت النعمان البشير قال كيدي أرسلوا لي عن قصرنا في بعام الغاشل يوشرون الشراب ما شئتوا أحدون تيم لقد النبيكم الله صلى الله عليه وسلم والعالم ما يجدونه من الدغلك ترتالح الحم ما يملأ بعضنه علوشيس وكبري حديثه برخ الله وإنه صامر لسومه إمام مصري في صيحه وكسوطر لكذلك يحمد في مسمده ومسعد في الطواقات وأبو داود الطيارس في مسمده أيضا ورمي حديث مرقوح أيضا أيضا ورمي حديث في بعض الفرح حديث مرقوح ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دغلا يملو به بغنه رفك الأساس وها وبه قال حدثنا عبدة عبد الله القزاعي قال حدثنا معاوية الشام عن الصفيان الثوري عن محارب الدسار عن جابو عبد الله قال, قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإيدام وحديثه هو إمام مسلم يدار من الماجه يا أحمد ترمذي أي صوره يا أبو داود وبه قال حدثنا هناد بن السرغي وشيخ من؟ المسلم وقال حدثنا وكيع من درغاح شيخ من وكيع من درغاح شيخ من شيخ الشافعي سابق وضاعا صفيان الثوري عن فوقي قبي قدل شكوت الى وكيع سوء حفدي فرشدني الى ترك المعاصي واخبرني لان العلم النور هو النور الله لا يهدى لعاصم سوفي سلام على شيخنا وكي أمانوش أفتح في حماره إذا مرقى صعوه إيه ورقوي فحاوليان إن علمه إفتيري النور يا حي إلا إن النور من عاصيا أطول في سماسيه كلمة صعوه إلا وشافيه رحمه الله سعره وكليه وحيه هاي قابت صفر أي اللغة قد لا صعوه إيه بمفهمتك قابت أي اللغة صفر قد لاعلم أهم بصعوه إيه soo ka mahaymruu الله Allah qowdaa muuxaad waaxay xublu u keen nahay soo kadibna uu kuuleeyo waxa la wixaan xifti sanaayo qaldayga mudowade bad ilaannu ku dhaarayow fiisaaro qowdaa soo eer mahay soo mahrisanbu eega waxaan xisaabta la wiga mudowade taagee fa wa baraka in marka subawo yaray rab ya dabar la isdaxfariisiyana marka in wax la faa'idi ma ما يشعر هو إحلقى السائل معظمانين محاق أمه ليمين كاسي الدرخين دور ان تميال السوق دليل محاضنة اللوقتي من انتو اسكت الحمري محاضنة للصحبية لكن من انتو كامل السوقاتي اسكت الحصور قد أكتكوهاية امي سببيه متيسنة يتاس برق لمن كنوعاتي وأن من إلهي يقانم عادي لمن إلهي يقانم عادي لأن الفائيل يكون جدا هذه محاوره تا دوبيس نوستيه دوبا 12 لكن الله يسكه في محاوره اسا فطورته محيطه واحده جره وليبشه وحيرها القرميه دلك بدن waxaa kamida قفطاني قابلانيا في فير ساده وي في بعض الحزاب يكوخا بركود مرت اي حفيظك غلان ربج لو شقين يا حفيظك لو شقيان waxaa waya قف كلام رخص الصوت ولا لأكي حفزك ويا شويسان بالدين بهو حاس فما الفرق بينهما هذا أجنبي وهذا أجنبي بسكن بلن قلاني خد حية صوتك على واحد إفساد يا وحوى يا مفسد نمو ما عودن بيو حاسوية وماشوا وإفساد baabu مرعا umar awyidiye oo xikmadda ku diltaa maxay tahay kan kuu. Waxay mid meel meel markii dhan waxay raaydaa meelaha inta sawirada galma internetada cabadaha dilsanay oo xog ama nabo u siiya. Saan tanu eegaa gari waxa weeyaan waabil khamri ka galay warta. Biir oo حتى حد ما بدي إلا كرت يمه أنت مصالحه إلا قبل ضبي مع صمة درس ليه ضهوم مرسر جواسح يضحك مرسرته وحوي يا حلا محاريو وحلا حل زيارته لكن عن سلاح فريسمه كرت أماك سواد أماك واسكر ضيان حد مرخص حويه وحد أو حويه ناقف وحويه قيس صلاص وحويه ولا قد ولا قد دري يا والله, والله ضمي لي يا فايسك هلنا محاوة حنوية كم يجد المباب كيدي حظي ما انت المراسلات ديلي يا حالله المباب كيدي عن جوبي لها أما باب الاختراف يأمر لها كتب تفقية أما بسيح الحديثة حظا باب الاختراف يأمر لها أهدا نقول لها لحد لكن هذا ما دام شكوتي إلى وكي انسوا حسني قبل قانتلي انت سوطيقيش إذن قد أبو عثمان رحمه الله تعالى وقض في زمان النابقى وقتكم قمت المرهدين الشيئة من تلقى إنه لقد سيكون حرام بها الجامعة إلا مال إذا كريد دور مجولين اللي هي المجالة بها على السكر المجال ويقول لكم كل أحاول الحكوضة وحي سدا للذريعة وحاويا soo baya in haram lagu gaaro iyo wasiile iyo wado haram lagu galo way laga dhiitanaada weeyaan diintuna hadii wax la baro aya sida loo bartaa hadii wax la sheegayna sida loo sheegaa hadii la wado shaqeynayo sida loo wado shaqeeya hadii wax la soo bixu qosulshay kooxu نعمل إذا ما نخلق وكما يجعل الباب يجعلنا معها مقام يجعلنا معها لا يجعلنا أن يجعلنا وكما يجعلنا أن يجعلنا لماذا؟ عن صفيان الثورية عن أيوب الشخطياني عنم القلابة عبد الله بن يزيد الجرمي قال إذا ما قلت عن زهدم الجرمي قالوا أن تركنه حالا عند الموصى الشعري. فأنت أخذ الله باللحن الدجاجم ديهاب هذه المكتبه الله فتنحى رغى الجلم من القوم فتنحى وحاقا يراضي هذا الجلم ومن القوم قوم من أو كثير من فقالوا فقال ويحرما لك وربحك قدعي فقال نحن نرأي طاوانا بخي تأكل يضعونيسا شيئا شيئا ماتيرا أو الصخعة فحرفت مرخاصة أن قد أعطي الله ألا أكل عنا نحن الله أن اكله اني لويم الله اكله اني علم قال وشودي اذن الصوتو فيم رأيت رسول الله رسول كده محمد صلى الله عليه وسلم يا اكل سوي اكل لحم دجاج لحم دجاجي الكير. حديث هو وحديث و حديث صحيح حوي عليه البخاري ومسلم وصحوا المتفق عليه في مدي يعني الشاهيه يأحمد يغير احمد يا غير وحديث صحيح حويين قال إذا راح نطلق ربنا أيهوك صور غبي وطريقهم إلا أفر أميلا سوفينا وبيه قال حدثنا صدى المسادي الأعرج واللانقرة البغدادي قال حدثنا إبراهيم النعض الرحمن المهدي عن إبراهيم العمر وصفينة عن أبيه عن جده أو ذوة حق صفينة من بولنبه وحلو بشه قال ابو حويل أكلت مع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم لحمة حرارة سرن توسيه لقي سرنتوسيه ما تغني لا أما صواري عبد الله جود كذي يغني عبد الله جود بيه رغبة يبقى بختك هذه وحقلة يلا كعشانه إدياني لغات عتير ولا ما هذا إديته يقول دباش لو يغنى لو فصل أي ما فاقد ما دي عيزة؟ كندي ها حاجة نخو وحوي يعني. أنا عندك الزينة. يا كولومبي، كولومبي نويدة هم. معه غلو تقني. كولومبي يصير نتوسيم ويان. هالجسوب من مالهم. يا نعتر. يوم شاء. اشتركوا كذبا انها في نهاية اوه يصروا انتوسقوا وابعوا كالله لا يرى كذبا انه حويا هنقولوا لا يرى كذبا انه يؤدي رغضا اي وحاس وهي اللحم حديث وحديث حديث آم صحيحة اما في هذا الاستناد بعثها خصويا وهي السابق في ابراهيم عمر ابن الصفينة صفينة وقبتا لكن ابراهيم ابن عمر إمام قدني ابن الدرقدن وابعيفي ابن حبان وحليه لا يحل الاحتجاج به بحال. مرة إن حديثه ما ظل على بليه. بخار الحليه اسمه ذههم مجهول بليه. إن في التلخيص وحليه رحمه الله وتعارا سميسي وضعيف. إمام عقيل ابن حبان وابعيفي. أنا أقول على حديثك أضع خاصصين في هذا السند. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بنراهيم ابن عليه نواكي اسماعيل بنراهيم وكان اسماعيل بن عليه بن عليمه على وايصغوا عن يوبي السختياني عن القاسم التميمي عن زهده الزلمي قال عن قال عند موصل الشعري قال ورسل قدم طعامه راشن كيسوا وحوى وقدم في طعامه اللحم وقدموا damagu soox mariiya soodhamer qaashinki soduana wa ku soodhax daray lama dajaji digaga jirkeed. Wa filqaaw qoo a ku suna Ra min oo min min daiiayy millahi qowaare ganicay millaay ka mid ah ayaa jooeyy ahxmar oo gududam ka na hubmadan abang la xrayaan no. Qarare wax xray faramiiyaad muna soodhawaney faqaal la a فان انا رأيت رسول الله رسول كلام الرقيى صلى الله عليه وسلم فكلمين لس بنفسي فقال الحرlamationه ان ارأيته وان ارقيى كلشيت سنوي فقدرته فقدرته هكذا ق Lol habitud يا اه فقدرته مرقى ص80 فقدرته اله ايه صح ص80 معنى وان قية حديث هو حسن لغيره حديث هو قد ترمي دي بصورها جامعي بريقتين شب... أخرى دارمي في سننه أحمد في مسنده. بخاري في تاريخ الكبير بغوي في شرح السنة الحاكم أبعظني ليس أبني في المستنع على سياحين وصيحي الحاكم ذهي باكوها فقيه بروكلاف و بردن باجلكه طلب بروكوا فرح بابن حديث اياما فصحويه وحسن نيان حديث برقاصحويه حسن نغري وانا صور نمرقلنا ابي قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيدي او ابو, أبو معين فضل من دوكين قالوا حيلهم حدثنا ناصف عن عبد الله المعيص عن رقد من, من امه للشامي را الشام كميداء اياما ورهي برقاص يقال له حليه عطاها والإله عن أبيه سيد بكوره وقال رسول الله وقال رسول كلامه وحوله صلى الله عليه وسلم كل الزيته ورسليه دعونا ودهنوا بيكنا صف كذا فإن موحك سمي سيئ من شجرة جيد مباركة أول بركيه في رتبه حديثه مستجعه أحسن لغير سومه ترمذ بصوره في جامعه وكذلك الإمام أحمد في مسنده دارمي في سننه الإمام البخاري في التاريخ الكبير بغوي في شرح السنة الحاكم العدل الذي سابره في المسر على سيحين وصحيحي للجاه باقوها فقي السوسة وطوضوب لغير لغير. حديث المرها سحاولي أن منك الإله وعلى جزر حسن لغيره وحلوة المره على وقتهم درجال حديث كمرقى لحكومي أمواء حسن لليها أمواء ضعيف لليها أمواء وحا لليها لامافيرو لايو رواد بابان خلن او درجدي سو حصن لغيره ايتحي اما درجدي سو ضعفه يكو سو انتحي اما درجدي سو خصن ايتحي حدين لاغه هله حديثي سو سالو و خوميا المشهور تمره للمريو ده مشهور قطوقات تيسا المشهور حيوي صضح حد المتواتر من ورجا سوما ان و الى قطوقات تيسا حلمه وكبده حديث صدق بس هو مشهور انتك لو وراء الشمق يلحي امام الرغمان وحنانها مرقم يسألها وحسن الكيسة كذل منك لإذا عطاء الشامي كاذا يا شامي عطاء وفا الامام ذهبي رحمه الله تعالى برغم مره يميزان الاعتجاب ساذي أفضل لا. لا على كل حال عفوا وير في عطاء عطامرهم ملي إمام الزهد رحمه الله تعالى في الميزان في الدل في يمكن ما عطايها ضور باجله عطى بن هذا الغبا عطى الخراصاني عطاء الشامي aba waxa iyo dhowr cad ila afar misan meelaha tijirada shantada abi huru ay ka warxmaan shantuba saabi abi huru loo yaqaan ay ka warxmaan kutubta ridasho iyo suuqa goota inta badan mustaluhu saawasho tijirada kullay qabaqaash laakiin fannidu ridasho ku sidna amba waga hadlaan waxa ااا و خاص kala hadhanu dadka ay hada sheegiyo waxa sidii aan u yarsheego xogaha ka soo qaatay risaalahay ro muhiim ulida ah usul alhadith dilaayaa wa riwaayat alilaah illaa hadith culumtiisa qaym lad bidaaya alilaah qaymna riwaaya alilaah suma dilaaydu waa wax migay waxa عليه الصلاة والسلام الحمد لله وتعالى هي اللين الحديث وياه من قال سير حديث في سجلاته وياه هي اللين واتدل الجل وبوسه لن صومها وتو بسه لو ياريا تمرني ام حجر الحمد في التغيير التهذيب والحليه عطاء الشامي الإنساري وحود الجل وليه بالصاحل ومقبول عند المطابعة هي اللي هي حديث الله المطابع يا يا لا اقبل يا حديث فيسه أجل متابعة فربنا لو حديث لي يقرب فربنا لو قصة ورمي السوسة تدل على كل حال حديث منطقي هي واه حفر لغيره ويا طيب إنه غصعنا مرة وبيقال حدثنا يا حي موسى قال حدثنا عبد الغزال ابن من ابنه همام السنعاري اليمني صاحب المصم قال حدثنا معمر ابن الغاشر اليماني عن زيد بن أسلم عن نبيه زيد بن أسلم وتابع عن نبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم كل الزيتة سليد هنا وحكو عناك قد باقا كنت للم حاجة سوف باقا كنت للم معا إيدامك سليد وحكو بالرسله كو إيدامك يا وإيدامك ما يا يا كل يا العضيا يا العنيا ما اهي وحوي <تصفيق> اه وحضر الصبح كل الزيتاء الزديده عنا وادهنوا به كراس الصبكه فانهم من شجره مباركه كل بركه يقتصون بها حديث واقع الله تلون ويسون حصل لغيرهم شيخ في سلساتي صيحه يوسف عو الله يقول صاحب حديثه نقوله ادو فساهي وفي مقتصر الشباين وبي قال حدثنا محمد بشار بن نار قال حدثنا محمد جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي قال وحيدا يمحدث عن شبط المحدد عن قتات المدعام عن عرس بن مالك قال وكل كان من يبقى صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء باشا الدباء اللي إلاه ايام رخ نيوي اياه قمدك باشا أبمعان تليل سبط غامين يا و سبط غامين داس باشا أبمعان و حوي لاكريو صمت غلب لا و لوي بيدي ا بدله يداه على شغال خاص و يتلغار دي ما اختر اه حال مر بسم الله الرحمن عليه وسلم اادوجعلا و... انا واضحل واخويان و وجهي بالاله فصموبي مور قصاصيده انقص انا مره و عين مره واخوي باشا اني ساصل وجعلا يجيبي خيااب جلندتو معنا اادوجعلا الدباع الله وهو بمعانتاس هو تي بيعاون غاشي ما لو كاين او دعي له فجعلت وحنق دلقلي اتتبعه الى الدبغل يور راع يا فأضعه هو حين دجلي بين يديه ما يلعى يتنطلين تنقص صدوقه وقال ويالك يعني أستغهر دقيقة إليم يسوع صلى الله عليه وسلم والذي ما شهدرت أعلم عن وجهه أنه يحبه أن يجعله هذا حديث هو صحيح نواحد أصور عليه وكذلك الإمام دائما في سنله أبو الدواطة يالسي في سنة النساء في, السن السنة في السنة الكبرى السنة كالله أبا سيته ومعلك الجدد في السنة الكبرى ويالي الامام البانا في السلسله الصحيح او حوده وكذلك وحصاره امام امام مرخص حي الباري في سلسله صحيحه اي قويا في الشمال المختصر وبيقال حدثنا قتيب بن سعيد ابو رجاء قال حدثنا حفص بن ضيات عن إسماعيل من ابي خالد عن حكيم بن عن جده قال هو دخلت وحنو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعنده دباء ومفارق يقطع لقوبيني فقلتوا عن ماذا وحنوام حانه قاله حولي انه كسر وانه كبصنا به سعيد عامل الغاشين كيبان كبصنا وبيه قال حدثنا عن قفيرة نسعيد وانه مارقون عن السعر عن السحر الله الماضي طلح انه يقول ان ايها دعى رسول الله يا الله رسول الله رسول الله عليه السلام نبا عامر قاشم بو ييرو سنهو سبي فاشم بو صلى الله عليه وسلم قال انا سفير السفارات مع رسول الله رسوله انا الله الله عليه وسلم إذا ذلك عن كان وفي يربك مرمرها لو يقان الله طه الله طه اصوات دار الصحاح المرتقن مرهات صمر لا يابو و هو وداش كان لا تخود دي سوور قبطن يوهو ها هو يان قوصه ماركو جوجو ولا او إنه قادم ثلاثيتيه إن قاربنا قد فينا صلاة شهر كان مكر على إنزين عمر مركب فرصات الفرص لا تدوم بإعلون داهم فروسيهكم الداعي يا شيخ، ما رح أكثريز، أنا كثي عني، حضراء وحوله قال عليه الله وليست هي في عنفه إلتي. كل كل وحلا وحلا كل هو يجوع أيك وقذ وشواص ورجال، هذا إسلام ولا غياب، يس تب حب بع، لكن كل وحلا جاهست ما تيجي و حمد يتطبع الدباء دبلكي حواري بلقري معنا كل ما على صوت أغاتة حواري القفعة حاربت عياشية فلم أزل كمان يزولون يحب الدباء وبمعان تأين الجئرة هي من يومي للملك على صبر لامه إيه رأيك الحديث كذا ندي بقولنا طنح في بعض الروايات كذا رواية البخاري وقاله الحديث وحديث صحيح البخاري يا صار يا إمامه مسلم في صحيح بخاري ولا طرفه كسره إلا أفر قريقة ملاص. مسلم كذلك في صحيح إسن إلا لغط قريقة وداوبس في سننه دار في سننه تلبيه. هي غير خطر حديث وحديث آخر أصححه يعني مشهورة. على كل حال طرفه في سلنه فرضان صحيح. وعليه بخاري مرق الحيث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم منك اسمر قيروا وكليري إنك كان خامس خمسة شن أذى قرشانيني. كذب شنكي من كان النبي رعيس الله عليه وسلم الرسول لم يقول شعور حريري هذا التبعنا كانوا صار رعى فعل له أو يرجع أو إذا لو ما يصنعه أصلا وياه أديم لولا يبقى في ييري ما, ما, ما في كل ولا في عليه ولا على كل حال أنا سويسي اللي بتنمي عميلا لكي الغيالة على كل حال واحد يختبرك روالة بخير قصدها صيحة وحاق الله حديثك اللي يقع سبحانه هو إذنك من أنك النبي صارها أعوديني لا يقول رسولك لا أعوديني وحاق الله حديثك اللي يقع بني آلافة محاكمة إن ضفكو أنت إستغل قصر لتنصومه ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن qaanta maantoo dhawreejin taas oo ay ayada saxmiida hadaa wax in la keysho khudaar u yahay khudaarta meesha ay talaba waa ka qaran faa xud eena ma wadat malalla baysoo inta dar iyo galbeed iyo arif iyo arif meesha baad لا حاجة لو بس وطول ما يوحد، سوسة اسمع، واجي، وين قصعنا؟ إن طيرنا قصنا قالوا غرابة حمي، واجي، حديث بنو حديث سياحتنا كناي وين قصعنا؟ وبي وبي قال حدثنا بسنا أحمد بن راهيم الدورقي والصلاة من صبي ومحمد الغيلان قالوا حيلام مطاعرة ومطابعة ماذا؟ يا ثامته. قالوا قالوا حين حدثنا أبو صامت عام شامن أروة تعالى عائشة قال ابو كان من النبي محمد صلى يحب الحلوى وحمى عامقه يجعل باهواء عصري الملكة وبيل قال حديث كان سوا حديث صحيح حسن أبو خاني مسلمي أبو داود يتلمي إمام أحمد بن الماجهي أبو سعبي أبو الشيخي غير كل حديث صحيح وقصوا هذا دي قال حدثنا حسن من محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمدين قال حدثنا قال وحوري قال ابن جريج وحوري ابن جريج والنسبة ماذا الى جده عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ما هو وانا اول من دول في الحديث حديث النبي وحلمتي ووري وقال طيب وكم ذهب حال الى الزهر لوري لكن وحا عمري عمر بن عبد العزيز وعمري وحاولي من السابن العلمتي هاي ووري سي أياكم إذا ها إن عسقلان رحمه الله تعالى رأصوه نغليه في مقدمة فتح البادية رحمه الله تعالى قال وحول أخبرني محمد يوسف حورغمي أن عباد يوسفار وكان عباد يوسفار القراء سان يأكلن إياه أخبره حورغمي أن أخبره بمن قالوا إلا محمد يوسفار أخبره حورغمي أخبره حور أن عباد هو, هو, هو يوار محمد يصورهني محورا لأن أموس مص... أن أموسى سلمه أخبره النبي صلى أنها قرّضت إلى رسوله أن يصمد ويصلّى ثم الله تنع مشوي ولا شيري ثم قال فتكلم المرحص فقال ثم قال الساسع أن يسكت أيه وما توضاع منه ويسيس فاتمنى رح كذبته اللهم الصعان في صيح موسى الله الوضوء مما مسكت النار وح كصوت الطعطراء على ما نظم إلا جويتيش كد من ولا نصخيه كان آخر مما مسكت النار حديثه داود عن الله أي سووا نصها وحويام نصخي وح كصوت الطعطراء جويتيش سمعي وإنه سوء يساق به جديد قريب وطلسه ويساق بأيه واح سلامه كالسحل السمال الشهر وإنه قصو عينا إمام الشافع إذا قرار إلهي وصنة وصحل وقبه لكن إمام الشافع وحور إذا أرسح الحديثه فهو منهبي الإمام النووي الله تعالى حديثك مركو الشرحية في صحيح المسلم أليه حي مذهب كالسحل وهو السلبة أما إمامك يقول ما دوه سلايدي ماذا نرغب حديث كان قدر إلا مرغب في سؤال الحديث ببناء الله رحيم الله سعانا هالك أيها في شرح المهدد مجموعه رمضة أشفة عمو غام الله رحيم الله تعالى وكذلك بتوقيس روضة الطاربين لإلهه وشجاج مجلدة مجوعنا إلى سبحة لواتهم مجلدوا إياه سيعنوثم لواتهم مجلد كان سؤال هذا وبيه قال حدثنا أبو طيبة مسعيد قال حدثنا إيضن الله هيعة عبدنا الله وضعيف ان سولنا ديزياده عن عبد الله المحارث قالوا خلنا قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلشيل في مسجد مساغ دخلت انا قعدنا وكانوا قالوا يا مشاجل في شغل وانا رب حديث واطيح في طريقه الاخرى ما جه يو وحصورهمي الامام احمد في مسنده يسون وصار يغير كل بصور لكن الصدق عبد الله لكن إن عبدالله ابن الله عزّه كتبتي, كتبتي, كتبتي سوى كجوبتي كتبتي سمر في كجوبتي وصود أحد أعطيه أنا الوحيد أن كتبتي دي كجوبتي كذب وحلاوي حمرقة سحوي أبو صاور رضي الله عنه كسر إلا إنه ثقافة كله وافق مجانا هدول يقولن ربعة فجلي لكن تكجوبك الله عزّه ورقي سقوس حوية ويا نرسعن انتا نرخب بعض السياسات والرصف الحديثة التي منذ الريضة تنفر واصيح قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكي عمد الرح قال حدثنا مسعر ابن كجام بالإلهة مسعر ابن كجام بالإلهة قال عن أبي صخرة جامع من الشدات بالإسان الإلهة عن المغير ابن شعبه قال مع الرسول الليسى أصاب الرسول كبير ذات ويأتي وحا الله كاني بجنب النع انع بجنب النع مشوي غالشيني كماخد شفرة منجد الوقاتي فاجعله سوق دقلي يحزو انو بينايو فحزا لي بها منو فحزو يسوقوي لي عريقا بها يدي منو يدو كو حيق سوقوي قال الحن فجاء بلا ضايمة يؤذنو هو السوقو حاو ينقؤ الدمية اما في الصلاة الصلاة فالق الشفرة من ذي بطرى فقالوا حيرى ما له حاوس نعدي فلذا يدعه قعدي سافق رودي قالوا حور وكان شاربه شارف طا بالله قالوا فاتيها بلا تحيط فقال له النبي صل الله عليه وسلم أقص وانك أقوى لك على سواك عري أو أمس أن أقص وانك قوي على سواك عري ولا سفوي النبي صل الله ورمحاه قد عيب رق عدي سافق رودي يقول والله شارف طال أري ما كايك غريب يا مع ما أري ما نطيج يا كد بس تكين ثان طول مرة يا نقول إلا حق <تصفيق> حق ما يلحق الله ربنا لاحظ وحخيالي الجليل بعطاك الصح ما وحيراه الجليل الكرام وحقيقه له الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم قال دول الكتاب فصار هو يكو شيغ وافن دان سوما وحاوي يا واكي الله سبحان واطي مرغا صحويا اا اه... استعنوا كتري رسول جمال الاهل الجي سوبر اسلامي جنا ما بكشكي وستتوي سويدي فرغاسة حاوية هو رهض بيجي إني يلا صاعس الجرف يلا يربك قل سادير. آه. أينو كسر أنا مرخ. وينو مرخ؟ قال حدثنا واسل إبن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي الزرعة الغازي عن أبي هريرة قال وفيرة. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم حلا كان باللحظة كذا فروض عالمه الدراو بقوم سلام وعليه وسلم وكان وحيه توجبه ياب غريس بقوم كأنه الله عليه وسلم ياب منها وكثي فان, فان, فان, فان غني غني فننا أصواني من الدار جوا يومنا <قل>. قال له تعالوا فننا منها وكفن فن فن فن شو المغربزي ومن حيث حا يا هو هو حديث في سقمر قوا حديث صحيحة مخاطر أصوره في وحاجة صيحي ومسلم في صيحي وإلغة سعين عبدالقوبي قال حدثنا محمد البشارة من داره آه هي محمد ابن البشارة من داره قال وحيري حدثنا زهير ما يعفل حدثنا عبدالدواء ضيارة عن, عن زهير يعلم محمد عن اسحاق عن سعيد عن مسعود عبد الله المسعود قال رحمة الله كان النبي نبوه وحده صلى الله عليه وسلم وكان نبوه عليه السلام يعجبه الدراع بالبنك أياد رضو أرض الله قال رحمة الله صم في الدراع بالبنك وكان يراه هو كي أركبه أن لليهود يهود سببوه صلى عليه وسلم وعاد عليه في صيح البخاري ويقسم قصر الله هذه الظهورة التقريبية ستقدم حقا شيئا ابو داود صار عليه في سننه وكذلك احنا في مستده ابو داود طيالتي في سننه ابو شيخ في غلب النبي وعديد برغة صحاويان صحيحا شاكر لو صحيح ياري وكذلك الشيخ البالي رحيم الله تعالى في سنسية صحيحة على كل حال يقصر ضد حديث قصر الله في صحيح البخاري وحد عضي نبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودية لبع أسوة هدي يسي قرب أما طبن قلقها صحاويان مدام المقاشرين جعلها قدنك وأسوة هدي يسي كد من النبي صلى الله عليه وسلم مرخصان نبي قلت صوت النبي حري أيها ما يفكر أول حري نظن كلف يسيب إنه السليسية وعاد على نبي صلى الله عليه وسلم يسكد هاي بشر ان من بوحان حصوص اسمي شنو كان في علي على كل حال ام و عيسى اصح هذا فانو حالو انزلي برا ان من معرور المبشر الاردن من غاسمركا من لو قريتو اصلا اسلامه كان شايفه نكي شد دي مالتي هويته هي اي لهو يار رسول الله ما محمدو سو دراي بكو خاده تري ما حدو سو وعيث الرحاة صلاحة هطوه اطفال نبي يا حيد وحياني بميسو النبي يا حيني الهي هالله غيرها حياتي مكيسو الله هاو اسر واسكعف في مرقب صلى الله عليه وسلم لكن وقت قلنا بوالد دناول قصاصي بحال ودنا الله قصاصي استحابي قد ننسوه اياه قصدو الصلاحة يا حيد قصدو صلاحة يا حيد والله علم وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك يوده إن شاء الله